خلق السماوات بغير عَمَدٍ ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تَمِيدَ بكم وبث فيها من كل ماذا خلق الله فأرون ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد أتينا لكم أن الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّهَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ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 وَوَصَيْنَا الْإِنْتَلَبْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنِيٍّ وَفِي صَالُهُ فِي عَبَائِنِ وَفِي صَالُهُ فِي عَبَائِنِ أَنِ اشْقُلْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آمَنَ إِلَيَّ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 إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليكونن الله قل الحمد لله الأكثر لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من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 فلا تغر الحياة الدنيا ولا يغر بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عو ولده إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري أكتب غدا وما تدري نفت بأي أرض تموت إن الله عليم خبير